قبار الغفل قبار الغفل قبار الغفل قبار الغفل قبار الغفل قبار الغفل يا غافل الدنيا في إجبار وأهلها منها في استكتار الزارع فيها غير الثقى لا يحفظ إلا النجم فهن أنت مدرك ذلك لقد قلت في مصلك هذا ما فتشفنا ففجبنا عن تضفاءك فضموك اليوم قديم غبار الغفر فيا غاسل عن نفسه المقرور بما هو فيه من شواغل حالي الدنيا المشرفة على الانقضاء والزوال ذا التكتير فينا أنت مرتخل عن واصرف الفكرة إلى مولدك فإنك قد أصبرت بأن النار مولد للجميع من وإن منكم إلا واردها وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا غُبَارُ الْأَصْفَادِ سَأُنذِرُكُمْ نَارًا ضَرَّاءَ لَا, لا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى الذي شذب وتولى وفي مجلبه الأسفر الذي يثمانه يتذكى الله أكبر الله أكبر يا نفس ستوب فإن الموت قد حانا وعاص الهوى فالهوى ماذا يفتانا غبار الغفل أشدّ، قول الأمن أشدّ، صراحت المرء أشدّ، وغكون عدم استشعار الأدب والتوافق عدم محاسبة النفس وأصلها على الحق أشرّ، عدم الشوق إلى جنة عدم الهروب من النار أشرّ، أثمن النجاة اتباع الهوى أشرّ، فلا عدم الخوف من الله أشرّ، فلا قل أمامك غبار الغفل أشرّ. أما شرنا الملاكين. Terima kasih kerana لا قلسة <تصفيق> لحقوا لا بصرع هناك من يفصل عن الجمر وهناك من يفصل عن الناق وهناك من يفصل عن الصدر وهناك من يفصل عن الصلاة والفجر خصوصا هناك وعياد بالله من يفصل عن المنظر وهناك غفلات وغفلات وغفلات أَنَا أُلاَّهُا وَاللَّهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا اذهب وأقاتل في سبيل الله ولا أقفزن بعرض في هذه الجنة سجاء الأب هل يريد البحار يريد الروح والسابة قال يا ابني أرشئ من يومنا. مقرح جنة أرضها السماوات والأرض قال نعم يا عمي قال دخل البخل يا رسول الله لما ضعن حرام من الحرام فقال قلت شوى ربي الكحبة قلت شوى ربي الكحبة على رأسه ويبعجه من ربه ويقول ضد جوارك الكهبة ما هذا يطورك أستاذه ولكن ربنا لا نستطيع أن نبعد النحاف عن أستامنا لكي نستيقظ بصراحة التجمع غبار الغفل غبار الغفل, الغفل. غبار ولا نحط أنك من الشهوة ولولا تقل الغفل لم تنصر بك الشهوة تعرف الموت ونتكبر وتغتر تعرف الموت وتعرض عن الله تعرف الموت وأنت عاق كل والديه فمر بك نعيم قط ويقول لا والله يا رب فيا من عدا فيا من عدا ثم اعتدى ثم اقترف دا. ثم انتهى دا. ثم عوى ثم اعترف ابتد بقول الله بآياته إن يغفر لهم ما قتله قال لهم جميعا لا تخاف عليك ولا تحمل عليك عليه لا يجري حذرنا تلآك أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ومات على تلك ما جعل تلك الحال الله أحبط يا رب العالمين واجعلنا وإياه للمرحومين